إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ أُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةِ ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق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 أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منيه يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر علا الموتى